بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ألف لا تلك آيات الكتاب المبين إِذَا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ رَبًّا لِّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك أحسن القصص بما ألحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما ألحينا عينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بما هو يُفُلِي أَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأيتُ أَحَدَ عَشَرَ كَهُو كَبَّ إِنَّهُ يُفْلِي أَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأيتُ أَحَدَ عَشَرَ إني رأيت أحد عشر كركبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين <تصفيق> إني رأيت أحد عشر تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا الشيطان للإنسان عدو مبين إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يدف بك رب ويعلمك من تأويل الأحاديث وكذلك يجد أبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل حاذيف ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. وما أسمها على أذويك من قبل إبراهيم وإسحاد قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليون وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن غصبة إذ قالوا أيها حابضون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال إن أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الزئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الزئب ونحن رصبة إنا لخاسرون قالوا لئن أكله الزئب ونحن رصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن جعلوه في غياب الجب، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غياب الجب، وأوحيدنا إليه لا بأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشئون وأوحينا إليه لا قوت ركنا يوسف عند متاعنا، قالوا. وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الزِّيَبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ اللَّهَ نَ وَلَوْ كُنَّا صَابِقِينَ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا له الزئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على من قال بل ثولت لكم أنفسكم أمرا قال بل ثولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة وَجاءت لَيْلَةُ فأرسلوا عِيدَهُمْ فَأَدلَا دَلْوَ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَام شروه بضاعة والله عليم بما يعملون وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخ سند راهما معدودتهم وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن باختن سند راهما وكانوا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقال الذي اشتراه من لامرأته اكرمي مسواه عسى ان ينفع اولد تهله ولدا وكذلك من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 ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب فقالت أين ذلك؟ قال ما عاد الله إنه ربي أحسن مثواك. قال ماذا الله إنه ربي أحسن مثواك إنه لا يفلح الظالمون لقد هممت به وهم بما بها لولا اغبرهنا ربه ولقد هممت به وهم بما بها كذلك لنصرف عنه السوء والفحشة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشة. إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر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 أن أراد بأهلك سوء إن لا يسجن سجن أو عذاب ألي قال هي راودتني عن نفسي قال هي راودت وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وشهد شاهد من أهلها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 وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن جُبْرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ آمِنٌ صَادِقٍ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ قد من دبر قال إنه من كيدكم فلما وآ قميطه قد من دبر كيدكنا عظيم إنكيدكنا عظيم يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذبك وس أوفيني لذلك إنك كنت من الخاطئين إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن قد شغفها حب قاد شغفها حب ان لا نراها في ضلال مبين سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكاء فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت أعتدت لهم متكأ وأعتدت لهم متكأ وأعتد كل واحدة منهم سكينا وقالت الخروج عليهم. وأعددت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن تكينا وقالت اخرج عليه وقالت خرج عليهم فلما رأينه أكبرناه وقطعنا أيديهنا وقلنا حاش لله وقالت خرج عليهم فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرُهُ وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْ حَاشَى اللَّهَ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا فذلكن الذي لمتنني فيه قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولقد رَاوَدْتُهُ عن نفسه فاستعصم وَلَا إِلَّا مَا يَفْعَلُ مَا أَمَرَهُ لَا يَسْجَنُ مَن مَّاءَ وَلَا يَكُونُ من قال ما امروا لا يسجنا ولا يركعون منا صابرين قال رب السجد واحب الي من يدعونني بالسجن أحب إلي مما يدعوني إليه وإلا تصرف عنك إدهن أصب إليهم وأكن من الجاهلين. وَإِن لَّا تَصْرِفْ عَن لَّهُمْ كَيْدَهُمْ نَصْبُ إِلَيْهِمْ وَنُرِيكُمْ مِنَ الْجِبَالِ تَشْهَدُ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ تجاب له ربه فصاف عنه كيده إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم ثم بدأ لهم. لا يسجننه حتى حيب. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حيب. ودخل معه. السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا قال أحدهما وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه وقال الآخر إني أراني فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إما نراك من المحسنين نبئنا بتأويله لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما قال لا تقبلوا طعام ذلك ما هنما علمني ربي ذلك ما هنما علمني ربي <تصفيق> إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهن هم كافرون إني فرقت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبات وإسحاق ويعقوب واتبعت من عبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ لَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِن جَوَّانَ نَاسٍ لَا يَشْكُرُونَ غَافِلٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى الْعَالَمِينَ نَاسٍ وَلَكِنْ دَعَا عَنَاتٍ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيْ استجني أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار يا صاحبي استجني أأرباب متفرقون خير أم الله مه ما تعبدون من دونه إلا أسمى أنسمت موت أحسن الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم ولكن أحسن الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أمم أحدكما فيسقي ربه خمرا، يا صاحب السجن أنما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأن من آخر فيصلب فتكون. الطير من رأسه وأما الآخر فيصلر فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان قضي الأمر الذي فيه تستفيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك وقال للذي ظن أنه ناجي منه إن أذكرني عند ربك أذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في بضع سنين. قل كوني يا يوم ربك فأنساه الشيطان ذكرى ربه فلبس في السجن بضع سنين. وقال الملك, وقال الملك إن أراد سبع قراط ثمان يأكله الناس سبع نجاس و الملك إن يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون يا بتأويل الاحلام بعالمي الذين جاء منهما وذكر بعد ام أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون وقال الذي جاء منهما وذكر بعد ام مَتَى آذَؤُ رَبِّكُم دِتْوِهِ فَأَرْسِلُ يُوسُفَ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَمْ سِنَانَ فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَمَانِيَةٍ هم سبع عجاب يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكل هم سبع عجاب يأكل سبع العجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات فسات الله علی أرجع إلنا إلى علهم يعلمون وأخاف فسات الله علی أرجع إلنا إلى علهم يعلمون قال تزرعون سبعة سنين بأبا فما حصدتم فذروه في سنبه قال تزرعون سبعة سنين بأبا فما حصدتم فذروه في لَوْهُ كِسْبُهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ فَذَرُوهُ سبع شداد يأكل ما قدمتم لهم ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد أنتم لهن يكن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون يكن ما قدمتم لهن إلا قليلا تي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصون ثم تي من بعد ذلك قال الملك اتوني به وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك قال أرجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوات اللاتي قطعنا أيديهن قال أرجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوات اللاتي قطعنا أيديهن إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبُكُمْ إِذْ رَأَوْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قال ما خبب كن إذ رأتنا يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قُلْ مَحَاسَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصَ, حص الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهُ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين الآن حق الحق أنا غارته عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 كيد الخائنين وما أبرئ, وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأن نارة بالسوء إلا ما رحم ربي <تصفيق> <تصفيق> إِنَّ النَّفْتَ لَأَمَّارَةٌ تبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن شَاءَ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولم ما جهزهم بجهازهم قال توني بأخل لكم من أبيكم ولم ما جهزهم بجهازهم قال توني لكم من أبيكم ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير المنزلين ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم ت أتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا سنراود عنه قال لتفتيانه جعلوا بضاعتهم في لحالهم لعلهم يعرفونها. وقال لتفتيانه جعلوا بضاعتهم في لحالهم لعلهم يعرفونها. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون لعلهم يعرفون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل من الكين فارسل معنا أخانا نكلا وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا منع من الكين فارسل معنا الأَمَنُكُم عَلَيْهِ إلَّا كَمَا أَمِنْتُكُم عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ قَالَ هَلْ أَمَنُكُم عَلَيْهِ إلَّا كَمَا الله خير الحافظ، فالله خير الحافظ، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبَغِي قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحن نحفظ أخانا ونздاد كيل بعيد، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونздاد كيل بعيد. ذلك كيل يسير، ذلك كيل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا حتى تؤتون موثقا من الله لا تؤنني به إلا أن يحاط بك حتى تؤتون موثقا من الله لا تؤنني به فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فلما آتوه موثقهم قال الله وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد اللقف وما اوني عنكم من الله من شيء وما اوني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكل عليه توكل وعليه فليتوكل متوكلون وعليه فليتوكل المتوكلون, وعليه فليتوكل المتوكلون.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 من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قضاها ما كان يغني عنهم الله من شيء إلا حادة في نفس يعقوب خضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون له لذو علم ما علمنه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون قال إن فَلَمَّا جَاءَ هَذَا جَعَلَ اسْتِقَايَةً فِي رَحْلِ أَخِيهِ فَلَمَّا جَاءَ هَذَا جَعَلَ اسْتِقَايَةً فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَعَلَ فقاية في, في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون جعلت فقاية في, في رحل أخيه ثم مؤذن مؤذن أن يترهى العير إنكم لتارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا وأقبلوا عليهم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 الله لقد علمتم ما جئنا لنفسنا في الأرض وما كنا سارقين قالوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئنَا لِنُفْسِهِ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا ثانقيل قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا فما جزاء جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاء قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاء كذلك نجز الضالين فَاللَّهِ كَنَجِزَ الظَّالِمِينَ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أخيه ثم اتخرجها لنوعاء أخيه كذلك كرنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله كذلك كدنى ليوسف ما كان ليخذ أخاه في ذيل الملك إلا إن لا أي يشاء الله نرفع درجات من نشأ وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق اخ له من قبل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 قال أنتم شر ما كان قال أنتم شر ما كان والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون قالوا يا العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه قالوا يا أيها العزيز أَذَلَّ مَكَانَ إِنَّنَا رَأَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّنَا رَأَكَ مِنَ الْمُحْتَنِينَ قَالَ مَعَذَّلَ اللَّهُ أَنَّ خذ إلا من وجدنا مت على عنده قال ماذا والله أن خذ إلا من وجدنا مت على عنده إلا من وجدنا ومتاعنا عنده إنا إذا لظالمون دائئا سو منه خلصوا مزيا فلم متيئته منه خلفوا لجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، قد أخذ عليكم موثقا من الله، ومن قبل ما فرّت في يوسف. قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّقْتُمْ فِي إِيُوْزُ فَلَنْ أَبَرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين وإرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا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 ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وما شهدنا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وَإِنَّ لَصَادِقُونَ وَإِنَّ لَضَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحج وتولى عنهم وقال يا أتى على يوتب وبيضت عيناه من الحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وبيضت عيناه من الحزن فهو كذب. قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُو زُفَحَتَ تَكُونَ حَرَضَ. قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُو زُفَحَت حتى تكون حراضاً، حتى تكون حراضاً أو تكون من الهالكين، حتى تكون حراضاً أو تكون من الهالكين. قال إنما أشر أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم ما لا تعلمون أشفوا بثي وحزي إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسن تحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من الله من لا ييئة من روح الله إلا القوم الكافرون إنه لا ييئة من روح الله إلا القوم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَتَى وَأَهْلُنَا ۖ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَتَى وَأَهْلُنَا الضبط. قالوا يا أيها العزيز مستنا وأهلنا الضر وذئنا ببضاعة مزجاة قالوا يا أيها العزيز مستنا وأهلنا وجئنا ببضاعة مزجاة، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوفلنا الكيل وتصدق علينا. وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَفَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه قالوا أينك لا أنت يوسف؟ قالوا أين جل أن ت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا قد من الله علينا إنه من يسر ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إنه من يتق ويصبر فإن الله قلت الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لقاطئين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لقاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم. قال لا تثريب عليكم اليوم. يغفر الله لكم. يغفر الله لكم. وهو أرحم الراحمين. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا اِذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى رَجُلٍ أَبِي يَا قَصِيرا يَا قَصِيرا آتوني بأهلكم أجمعين يَا قَصِيرا آتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إن لا أجد ريحا يوسف ولما فصلت العير قال أبوهم إن لا أجد يوسف قال أبوهم إن لا أجد ريحا يوسف لولا أن تفنذون. قال أبوهم إن لا أجد ريحا يوسف لولا إنك لفي ضلالك القديم قالوا رسالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أنجا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 سوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر فلما دخلوا على يوسف وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخر وقروا له سجدا ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل إياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من مرض قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرج من السنة وجاء بكم من البدر وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر وجاء بكم من البدر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وجاء بكم من البدر من بعد أن نزغ الشيطان سيطان بيني وبين إخوتي إن ربي, إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيني من الملك وعلمتي من تأويل الأحاديث رب قد آتي دني من الملك وعلم من تأويل فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة اذا دعاني مسلما وانحقني بالصالحين ذا ثاني مسلما وانحقني بالصالحين ذلك من امباء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمقون وما أرادا عليهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَبْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةُ أَوَأَنذِرُوا إِنْ كُنْتُمْ تُرْسَلُونَ شِيَةً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ سَاعَةُ بَغْتَةٍ أَوْ تَأْتِيَهُمْ ساعات بقتهم وهم لا يشعرون أو تأتيه الساعات بقتهم وهم لا يشعرون قل هذه سبيل أدعى إلى الله قل هذه سبيحي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي bye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 لَهُمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تَعْقِلُونَ خَطَلاَ تَعْقِلُونَ حَتَّى إذا استيأس الرسل وظن أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا حتى إذا استيأس الرسل وظن أنهم قد كذبوا لهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لهم نصرنا فنجي من نشاء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 تصديق الذي بين يديه ما كان حديثا يخترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسر صِراطَ كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولكن تصديق الذي غير الذي ورسيل كل شيء القوة